قال يا ق و م إ ن ي لكم نذير مبين أ ن ع ب د و ا الله واتقوا هو أ ط ي ع و ن يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل مسمى إن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 إلا فاجراً كفاراً. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل فاجرا كفارا اغفر رب ب ي تم ي ؤ وللمؤمنين ؤ م م م ن ن ا ا ا و ل تنزيل ولا ل ل ا ا تزد ظ م ي إلا تبارا تم ت ن هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م www.nid.org islam-call.com